وَبِالْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٍ أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة وإن أردتم استبدال زوجك ما كان زوجي وأتيتم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانه وإثم مبينا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 ورمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 وَأَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَيَكُنَ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُوْ حَسَنَتَيْنِ ضَعِيفَةٌ وَيُؤَتِمِ الَّذُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبَطَّأَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَكِنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادُو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاء فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاء أَحَدَّا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاضِرَةَ صُدُورِهِمْ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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يُجَزَّب ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصيرا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَقِيرًا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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَمَنَّىٰ نِسَآءٌ إِلَّآٰ أَن يُؤْتِينَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ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 وَإِنْ كَانَ لِالكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْنَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِالكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ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 فإن كانت اثنتين فلهما الثُنُثانِ مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم